إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصوفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإقصال إلى يوم الدين أما بعد تفسير سورة الإلاف سورة الإلاف أما سورة القريش وصورة مقية Quran ke tabali cheso degay ayay kamide ha suratu quraish la'anim aqara quraish ilahi sayay allah surah allah allah allah إراثهم قريش عابس اي عابه كدغت رحله الطيطاء دراعي ررشض اي قرن يتقي اليمن والصيف والرحله الصيفي حاجاتي ررشض اي قرن يسو الى الشام فل يعدو هروح اعبد رب هذا البيت بيت كان ربي يسكنه اللي ربي دي هروح اعبد اطعمهم كبدي مين واامرهم كرمت قلبي من خوف عبسي الهي و الى سبحانه وتعالى سوره منعرس او ريش لهوسيه منعرس وان اذ لو كتبت بودي ايسن جيرين رب العالمين و غوال شيغان و قوما سعى سيطان وحينتها هاي ضدكوا ديجان كأيد جايهنما تجليكوا مهيسا قبائل كواليس لكن قريش مش أي ديجانات ما دام إيهات بيت الحرام أمام إيهات لمسوا هذه وقلبوا احترامها وقلبوا احترامها لمسوا هذه بلد امنه ايد جناين اولم يرو اننا جعلنا حراما امنا ويتخضط الناس من حوله حرم امن ان اودك يكون حر ليس لو رد فاي ايد جناين يجب امن يكون تنكره حبي او ودون كفراي ولا سفر كيرين ضقال ما جيرين ضقالها وخا كو اثر وهو ودون كريف وقفوا بني علي سميسوا دوران جاي كرب مشوا دوران ككين كرب عرفت روحه وين بدا سخوريه يا هايين قليل قليل بحمر كر الماء رد رجعوا يا فقر الدد الشيء هاي سافوا على سفح بحمر الكرب صقط ولا صقط واحد بس بحكر الجبل ما يجري ولا يا محايلى مركل العركو وحال له هو الحرمكي markaas ay waxay sameeyeen laba safar oo adwaaway waqtiga qorshitay daarada qortaha ayay gudheen waqtigaas waxay u safarayaan Yemen waalla waxay ayagu baneecayaan haday gaarayeen waxay baneecay u gaheen xajka xaramaya waxa kan saneyya kana asi adwaaway marka xagaaga la gaarana shaaneeyayay waxay hayaan waalla waxay u baneeyeen xajka wa kala oo dhaqaati karo ganaas sa samayka kala maqay ayaga soo tarasay daba markaasi waxay maqdeen dab scootar sabay laban yahmuu ana duuka ka jirin لي في لان تام قالوا تعالجنا صدحا صوت ابينا والبدن اجيرت ان لو تعالجيو في القدره وصورتي كهوريدى معنيبه كهفوا تاسوحيت فعلنا ما فعلنا من اهلاك اصحاب فيل وحان صنم الريح ان صنموا اهلاد بان هلادم الفيل ليالى في قريش لاتلاف قريش في بلده سق قريش سكنت مع بالودا غراتو بلدك و امك مركز الاف هو ائتلاف اجتماع اسكماتك سعى بلدك ان يتغير و دغنادان انساس حكومه بعيره قالا سو ما فعلا من, من اهلاك اصحاب الفيه ليالى في قريش لاتلاف في بلده الامين يجب أن يسكبون جنادان يؤدي الجنادان بلد قد أمينك وهو معنى إعراب لبعض إنه قلت له شيء اعجبوا في قريش أي اعجبوا ليابا لإله في قريش قريش عباسك إله في معباسك أي عباستين بحلطة الشطاء دراعب إلي قرارتان المصفران اليمن والصيف والرحله الصيفي حاجعين الى القرطان الى الشام اي وتركهم عباده الرب هذا البيت اي الى الكتبه ينبيك اين بدل يده كهن الغضب يستاه ورليا ابو روحا اه واسكاس صفر ايام من اي هيستار ربهم ملئ الكهانه الى بيت يسكتي اي وما معناها لإله في القريش قريش آليسجا هذا إله في القريش آليسجا أي آليستان رحلة الشطاع إلى اليوم والصيف ورحلة الصيف إلى الشام إيه وطأكهم إلا هذا ربي هذا البيت ربي قلت إلى ذلك سيكتكي وحلا يابل صومه معنى الصديحات فليعبدوا الوطعات فأنا أحبت معنى الشرط يا نيشة كتيرة ومعنى الوحيد يا هاي لإله في القريش القريش آديسك أي آديستين إله في القريش آديسك أي آديستين رحلة الشطائية إن الدراعة قررته إلى اليمن والصيفي ورحلة الصيفي حقاقين أي قررته إلى الشام آديسك أسدرته فليعد النهور آدمين رب هذا البيت معنى واحد الوحيد تهي. ان لم يعبدوا لساير نعمه هذاي سمعكم كثاروا قالوا سيعبدوه ان لم يعبدوا لساير نعمه فليعبدوه لالهي والعايس كان ونعم قطه ظاهره من باصته العجلي صدق الله عنا وجد الذي وإما منهم كان النبذري من خوف أبسد تحرك عصى ابنه أمر كاس إلهي وذبشاي حاعب دين حاله لكيذا فيعبد رب هذا البيت إلا إذا بهم رؤس سميليه واحد جنيين وعمري سنيين وحبي سميليه وخرخافلكم فليعبدوا ويعبدوا رب هذا البيت الفليوحدوه هأوكاليهن بالإمانة إذاذا حقا لكريت ما مالك وقت ما مالك اذا ذهبت الى الله الوكلي يدك او ذكرت وحلو اوغليه وقت ما مر اذا هذا وكلي له و سلاسل لو ركيده الهي وانه هو الله مخريس مران قلك امر قيسي اجيب او عبادتي او له كما الله دين ام الدنيا وامر الاخره وخلص بعبد الدنيا من اخر وربي يسود ذلك وان عصاه صلاههما قال كي عاسيين لغضيك وكسبت وضرب اللهم مثلا قريطا كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها وغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والقوف بما كانوا يصنعوا إليه وإلى رؤية سبحانه وتعالى تصالب إليه وخوة قبلغي مجالة آمنئة حصل الله وناد رزقك وإس كذلك إيمانيه الصدر Ma kassai ka avalkata, et ta ei ole üllinki. Ma kassai absi, ارايته بكه ورنذاك سبحان الذي قد يكذب بينيه بديني ابالمرنت إل الى اخره ليس ابالمرن الفلسور بيو مثك بينيه بكه ارايته بكه ورنذاك سبحان الذي مثك يكذب بينيه بديني ابالمرنتا اليس مستحقا العذاب مكاس بوسن عذاب موت مي يوجه هيو يوجه فذلك مكاس عالمين بينيه ال بي وقوك يا دو قر يتي معونك كرف حق عن حقه وقوك اغونك حق سكرها او لا يظد ان بك كوبورن على طعام المسكين مسكينك لقد انتيسه فويله هلا للمصلين الدت كره ايو صنماي الذين مصلينتي او هما يرجون سعر ماقومه اعدن ان صلاتهم صلاه دؤبه الذين يصلون تيسر نادى هما يراون ذكر استرسنا ديت غير يراهم خياده كلا سمينيا او يمنعون تذكر ودي الد المعقول المعقولتي الى الهنا سبحانه وتعالى هو اياه دا نوو شيغيه دف عقدي قفك أغونك حقيسة كاربريحة كظلميوك أطبعه قفك سؤومت ديار جرومين لكولنك إله أبوك هطاب ديار جرومين لكن في إنك اللجوبة تبادي لها مرك إلهي لكول مآبا السميني وإن مرك إلهي لكول ماللغو قصاريان عاد كالشاقيني له ديار جرومه وحب مرك وحبه ما يسمعه معناله ما سأستراج إلى فهير مرك وميسمه في إلهي فصيره قلت أفعاشاً سمينا مره ما يسئل إليه يا أبا المريد في لي إله إلي سبحانه أرأيت بكورهما بك الصبرا الذي قلت يكذب بيننا بالدين أبا المريد أرأيت أرأيت إيقوره بمعنى أقبلني لما يفعلون لك هذا التعاملك أو يفعلون ثانيك أليس مستحقاً العذاب هو المحجوف وقلت اسمياً عذاب مطمئن قلت أبا المريد أبا المريد أنت أبا المريد المعاد والجزاء ان انتبه يسيسوا إن شاء الله يسأل المريء قفرهما يسمى محاوله كان أفعاش عام السنية قفرهما يسمى على المريء أفعاش عام السنية فذلك مدك على المريء تبينين الذي وقفك يدون اليتيم أظنك كرريحنا عن حق حقيس حق أظنك إسكاله يكرريحنا أظنك حقيس وقضوا ولا يحض ملك قوري يطك على بقاع مسكين المسكين مسكينك لا بوريد المسكينك لا قوت انتي مسكينك ادبوا اناد قوت على ربا بدل كان اناد بوريدا على ربا بدل ما هو هو ري اهل كاجا طب فورصايتو كلييه اعجابك الهي كانو دربو سومار يايي دكاس الى هو يقول الذين مصليتي وصم علي هما يغون هم ايعو سهوك ونوت احادينو حل مان سان انصراتوم سلاد دو طب انصرات دو لا بري يلي او اسك ادمالي ريو اسك فونديسانيا طب كاس و جبتك اعرب سومار الذين هم عن صلاة سيهون عبد الله عباس اوه يري الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر وعندما يرى ذلك الذين يرى صلاة إلى اليوته ذلك الذين يرى أن تكون الذين يرى أن يتكلم شهنه ويسكلم اوه الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموها ثم هم عنها سيهون سيهون ايمما عن فعلي ها بالكلير سرال دو ولا نوبي وحا ويا شم معنى الروتشي راسا صاب مال قصصتنا عاد قالت مال قصصتنا شم الروتشي شم تاس مال هات نصيبت عيات شم معنى الروتشي كو ايمما عن فعلي ها بالكلير قال عبد الله وعباس ايرا قال الكتجه يمر كان تكون جيد وي و اما ام فيها في الوقت المقدر لها شهر صلاه وقت يا الهي سمي اسكتك ما قررت علاقه ماديه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوت صلاه المؤمن تواني واجب يا والله وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غانبا صدح وها صعادة وقتها الأول كاهدين وكاهدين وكاهدين آخر كهد كهد كنية وليد أرصد هرا مرمض من مر كده انتبر ان قراره كهد كنية آه كده دائما أو غانبا وصدح أفا وَإِمَّا أَنْ أَتْلَيْهَا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوتِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ سَهْوِ الْوَحَشْ أَفْرَتْهَا صلاة ده وحيد بيحن شروطي ارْكَانتي صلاة ده صلاة ده يلي يركمل جيما صلاة ده بقته كده ده ليا شروطي ارْكَانتي ده ماتر وإسكار فرصائي بك بك بك بك وَقَرْح، إذا كنت تتاقر سلاة خشوع للمهر لبه هي سلاة خشوع سلاة خشوع للمهر وقَرْح، لماذا تتاقر؟ سيدنا منافقين، إذا كنت للمهر أقول لكم، فاللفظ يشمر هذا كله شمتاس، معنى اللفظ آيات كلمرية شمتاس، أي كلمرية آيات كلمرية ولكل من اتصفى بشيء من ذلك قسط من هذه الآية بودكاسته اشمتاز ميدكميدو كسي فوبه نصيبو ايده سكري وعيد كيا جولدي اياه ماصيبو امي شنطه اسكو متر ما هارو اسكو ترجمه ما هارو اسكو ديم حديث امام مسلم صحيح سكوري لو حافظ الحديث كامام كا مسلم صحيح الله عليه تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق تلك سنة المنافق والمداص مداص و سنة المنافق مداص والسنة المنافق رسولكم رسول الله عليه وسلم سنة مولت المعاملة المنافق صدق سفاية يجلسس يركم الشمس و يسو الى قرح قرح الى فهادة تقول انك ان لم يكن حفظك انك اقرص اسكه سوع حتى اذا كانت بين قرنيش كرماليشيي حتى اذا كانت بين قرنيشيي قام فنكر اربعه ما يذكروا فيها الى قلوب مركي سي دعيدو او شيبان كلديس ديسكو كل اديو وانت يتقى افرح او جو جو جو جو كثير وانحصل حين اراه حينما بخص يقلب بي إيه التجدد منكم بسو الله إلا صدق لك كنت معنا صلاة هذا المنافقة صلى الله عليه وسلم وقتك أؤدي له أو كذلك أغطي له كل أكامتي وصنقل عليك ضمانينة يحصل مالك قو قو قو سيد الدقائق بي حذي صدق خشوك معنا لا فيها إلا قليلا وقواف اسكيب تاجين القلب بي معاني لو أردك قلبي يسمى الدريمي وقواف ليش التاجين صدح الله صفاً لنا صلاة المنافق صدح الله أي إلهي وعن القرآن بسيطة لكي لا يمكنني أن تكون فيه الله وهو خادعه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤنا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا تدكى المنافقين تا وهو إلهي البغير معناها دارك بارك بوكي وكي نعود دي حياني الصلاة Salaad on tehtud 2.000 ja see on tehtud إلا رويد سبحانه فويل وادي جهنم كويله عذاب بارم شديد العذاب اما هلا اما وادي جهنم بيقول اصطقال مفصيل وادي جهنم كويله هلا للمصلين تدكوا صمامات الذين مصلينت يوسمالهم وهو يوساهاكويب مطاعن عن صلاتهم صلاه دول الذين مصلينت يوسمالهم عليهم يراؤون ذلك استصع ايه واحد اذا ادى ثقفكم انه امان وقربهم بالاده وهو بقصا وقصا الى التعاليم واليوم نقول واحد ديره يالمعون معونك وحليه وحيالها بابك كالعارستان او ترون عفي اللي يصير ان العبره بالمعونك السكير بكل فصل كروب The the or or to reading, you on See, ma u ka dirama u ka waxaa yarada dadku kala qaatan wax yaraha astaantu أبابا لله الإحسان وما صلى إياه إلهه إبادة الدسنا إراريا تفسير سورة الكوثر والسورة المدنية بسم الله الله الذي أحسن صر بق بلاه الله هو الرحمن نحريست طلاب الله له قصي إنا فرق فرق لربك ربك ربك لربك إن أن أناين ص خير فرض فصل أكركاس أنينكشنا فصل أك للربك ر كلدي وك حرقل لغكرب الكدي سووط إن شميك ق أ الك أرييس إمام أحمد أخر هريي من حديث عن صبري رضي الله عنه رسولك صلى الله عليه وسلم وهدو ذي هردير وقمحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة أي, اي ناما نوما خفيفا وحيرو هرده وحيرو قمحة فالرفع هذا يوم التبصيل عنه السبب قصي ليه طلب الله markaa dad kamiyay ku yimid su'aasaaga waydiyeey ma taqaan waxan ku qoslay ah وحي ترى ودرسنا حديث كصقعه بسنك قرانك كمي الصوره دون كمي الصوره ولا صدق اه هاي الصوره اللي هو صوت التير Inna aadaira ka wahan kusinai al kaufara. Kaufar ma taqama. Saisu. Markaiseid aga, Allah, Rasul, Allah. Ilahi, Rasulki, sallahu, ka albalat. Markaiseid nabi kuihiri. Huwe nehrum aadanihi rabbi azee vajalla fin chanati alaihi khayrun kafir. Huwewevi chanata kuja illa khabigayi sigei. A khayr farabadan ukusu ghihi. Khayr elu farabadan ukusu والولي غير اكو شيء وا وحاوت كوي نبي الله صلى الله عليه وسلم تريد عليه امتي يوم القيامه امتي لا مارتقيانه تسوء ادهي المولج سو باك اني يطرد الكواكب ويرشي سوحي الذي ينحدقها كلته الليبي اللي كاس الله طارق الصف ذلك الهي وانا ما قدره لو داري خوفك على وليكم الامر ساسوي ما قال صلى الله عليه وسلم و لي نطلب وصلى الله عليه وسلم يختار كل عبد من بكيي سو ارى على بفع مينو بقه كسب في على مرسينا مركا سان ليه يا ربي اللهم امتي لو يسقات كي الحال اركا فصوت تقول والله يا ربي لا ما بعدك hadiga garaltaa waxa uu sameeyay wax kama hayo ah allaa ugu ku saameeyay baka saafi xaalad digey markaa waligaa hadis kale waxa ku soo mar muslimka waxan la yirsuuqtan suuqtan liman qeyara baddi markaa allaah ku fugeeyo qofki aniga garalkay diinta wax ka bedelay wa qawba kadii tabaddala yaa ugu sharfada qalaala allah baad wakke bidacna diinta ka bidta oo diinkii saafigaa hadii ma bidii looso dibe wax ku soo taray ama wax ka jaray qoroma saaxad wakke faashirinta bawsi marka nadru hadiiskaas waxuu ku faasireey koo farka wa wari gaas wa barkaas wa xalkuwa abdullah ibn abbas waxa kasuuran in ku faasireey koo farka al خالق الدونه مجلس لي و عاقب انو ويتو القران خالك اخرنا نهر جانا كمتو ساسري لاطات را خير فربضان كل و مفصل معني ربك حي لا ما بي لاقدغي نابغا قرانكي لغو سوغجيي و ريغان او خوتكا كل الكو فرخير فربنا ونيجس كميديا فصليك فبسبب ذلك فبسبب اقنوا سين تاس ان كوسين سبت اد وقت قفرنا فصنم وتكل ربك الربغا وخر دمك لربك الرب العليم صنعها فرك يكون سنه ربك وتكو خله حتى عيد الهدي في حجك وضحيه عقيقه لربك الخليل ودو ربك يجب أن تقول لك ربك يجب أن تقول لك وأنا سأخذك أن تقول لك فصلي فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافرة ونحرك صلاتك فلط يسموه أخلص لك ربك يجب أن ربي لقول صلاتي ونسوكي ومحيي وماتي لله رب العالمين اللا شريك الله وبذلك أمرتم وأنا أول مسلمين وأنا وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لقير الله وذبح على غير اسمه مشركين تيقلاحوا مشركين تو إله قي كي سيسجود الله إذا ما هين السجود مشركين تو الله قي كي سيقال أقلي الله إذا ما هين هو أقلي صاة وإبراحاتك إن شانئك قفكك عريسا اِنَّمَا بُعِثَكَ وَمُبْقِتَ مَجِئْتَ بِهِ مِنَ الْهُدَى قَفْكَ عَدِيكَ كُونْ عَرَيْسَنَ أَنَّ دِينُكَ يَهْدُوكَ عَوْدَةً مِنَ الرُّوحِ عَرَيْسَنَ غَوَلَ ابْتَرُوا وَأَمْضِ قَيْرًا وَمَنْ كَطَبُؤًا خَيْرُ دَوْلَتِكَ دَبْقَايَة صُورَةُ كَافِرُونَ صُورَةُ كَافِرُونَ وَصُورَةٌ بَكِيَة صحيح مسلم كما هو في سنن نبينا صلى الله عليه وسلم امر حجك حجينه لبد الركوه طواف كف مبى فركعوا فرغيله من كف اتحدا يقول يا ايها الكافرون اقرئ ركعنا و بعد نقول هو الله بح سبك الرحيم سكنك وعاقو سغان نبينا صلى الله عليه وسلم لبد الركوه صلاه وسحك كف مبى فتقف الفجر فركعوا جوه نقولوا اقرئ جن يقول هو <تصفيق> قل يا ايها الكافرون فاتحك يدك فك علوا بعض نقوله والله احد امام صديح ركعادة أبوداً بأيضاً ركعادة الكربانة كنتو كان يصبح اسم ربك الأعلى ركعادة لبعضنا قول يا أيها الكافرون ركعادة أبوداً بأيضاً قوله والله أهل سورة وصورة البراء من العمل الذي يعمله مشركه وصورة البراء شركك القالة إلا جدار مقضى عمل كالإلهي وقلصه Bismillah, Allah on nagu insan sora tamkub illava, Allah on nagu arvahmeeni, nahariste gud, naharista, Allah on nagu arvahene, naharista, garka, naharista, korrahati rasubane, ja ei ole لا Ibu to Anuba Awin Ma Wa Tekuna and Abu Kenimeti Abu Duna Kuya Abu there Ma Allah I do ولا and Abu there Wala un Wala Anna Anubuna Aidun Ma Tabka I let أنت cycles في السماء المصيرات الخصوية في الجمهة لأنك قيليسيًّو هذا دينّكم ثم عبارات كائبلcer هل تقومャا بنفسكم القوموب أ intendائكم breakthrough في سورة القرى فما ما يقول المسي لا يريل有veًا لا يريدته انتodge الأخ Rouge فلا يraktionясن ما شخص�� Ma valmi tümmauto print turnu. Tehti on see. Ke mõhtala jaaduisse Wis on on Olamadia. Me tecnad deutlich tai, seeing on on Evert sellet olikod Minun mid Ivan Luiasash. Kõppil Krere, lait valmi Luiasibudad lõi te Chuibadud, et call the kõdetatan nekada أصبع... ان تاسب قالوا ان تريدوا ان تصيبوا لي قالوا الى اله القيل كي سي اعبدينه مؤمنون تو الله كيف سيعبدينه قالوا لك الى ربكم ما احد الى رب وحده يكون الصراط ودي يا رسوله وترجو ما يجعل ترى بعدنا الى رب وحده يكون وحيكون ست شهادتين الى ربكم تشدد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ela hojeizoum é o amor, eleinson permitiu Black Mountain, é tudo para todos osictionos você findet e galliam diet students do Lord Давайте e galliam Friedman vosso geral osamo. e羽也 pratiquer半 o primeiro be capaz em bisanesha ou aşağı impro alright a place of the Sabbath se an automatic a claim queître A nicho se an مركز كافيري أبو جلالبابا تقصوا عنه وشهادتين كمعنيسة أشهدوا لا إله إلا الله وحيد تلمانا إذا الله كل يسين لحاجه واحد كلمة اللي بديه وأشهدوا رسول الله إن وحيد تلمانا إذا إرجاج أسأل الله كل صدريكات كيسين التوحي قول بالنبي صبانا يا أيها الكافرون الغالباني لا اعبد دو انا معبد ما وهي تعبد الدور العذيده سنرى لا اعبد ايضا لا اعبد والمعبود كدي وكبير مقدور ولا انت تريد كربته هذه اعبد دورك وحابها ما تذكرون كبيري الله لا أعلم سمعه تقول لي الله لا أعلم بينا قد قهدوه وآبني إلهي كيف يسكنوا إرادة لا الله ما أعبده إذا جديد اسمع صحيح أيدي ما دام إليه الإلهية ويضان ولا آبدان الله أول وآبدان لا إبادة ما أعبد قد سيئس وإلاءة كأسين إرام إرادة أحد إبادة مضان الله marka Allah nya adri nadam ay amsin ni rahth ruh ibalah hay la ilaha Allah marka li hmm.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 لقوه عيسى بن مروان الدين كردي كنا قالمدا وليان ما خايس بن مروان الدين دينكاي النصر سوره النصر هي سوره المدنيه بسم الله الله حمد الانسان سوره الكبر لا با الله سوار رحمانه نحريستك الله نحريستها الله سوار رحيمه نحريستك جاركا الله يدا جار مركوي ما دا النصر الله الله گرگاري دي سو يكم اリンكو اリン گرگارو وان الناس فتن عاب ربته يدخلوا محل اي في دير الله دين كال له افوچن كو خرين اي سوغلين فصبه نستم في حمد ربك ربك أمن تي سعارة قده واستغفره الله دي مدافك دل بو كان رقوع هذه تواباً من طوبة أكبر بران عبد الله بن عباس أيها عبد الله بن عطبا أتعلم آقرة سورة من القرآن نزلت متى عن سورة تي قد بيديا القرآن كي سور دفتي جاء نصر الله Marka, et sulle satat, aga ma tean, et sa pole mitte mõelnud, et sa pole mitte mõelnud, aga sa pole mitte mõelnud, et sa pole mõelnud, sa pole mõelnud, sa pole mõelnud, sa pole mõelnud,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 يا اخو انا معاك اوكي انا معقوله ومروا عكاي وضوء عن سجنك كدوي وكتقنيه ما يمكن جاء النصر الله والفتح صوره باص ما حد كاليديهم ما حد كفسر اينا ماركاس و حينا بعض قار كاملو وعان كفسر اينا inna al ilahi mahdiinno din be taaf maawii disan marku no gargaaro oo magaalooyinka faafro qarno iska amusin markaa isuu yiri ila abdullahi ka waran markaas aan isuu yiri ay cheshi rasuulka sheegaydo rasuulka surtadan waxa uu igu ogeysiiyay waqtiga aad waaqabmaa ah beer garee meel ka qairba لا أعلم منها إلا ما تقول أنت سعر كشكة وأنه يكونون جانباً آيات يعني هذا كبير دقيقة ومقصود كبير وهو معنى سعر كشكة حالة تفوره معنى هذا هو أضياء شخصين لأنه ليس كذلك وهو معنى أبو نفسه وهو لكن معنى هذا كسي معنى كنسيوية سببت in ilayhi ma an fa'rku magalooynta iyo dufaysada qaalada noofuro inan shukriino oo aan tasbiixsanno oo aan istigfaarsanno oo aan tukno wa mana sah waxa uu mar qaati ka a maalintii mid ee kale maalin ka mid tukay musaafir waahaaba sidee darqo allaaba laabaa ho tukade sidaas oo kale saxaabadii suugaalkiis markii ilaahay u furay tukajir waxa ay toosay soo qaateen saaxib nabii waqas maalin tii u furtay madax weey tukade ya saxba ah sidaas oo tukade marka markii ilaahay fadhmi من الاسم الله اللهم نبي عيسى صورة نقول بالله الله صل رحمة النحرية قال انه مطافي لك الله صل الرحيم النحرية قال انه مطافي لك إذا جاء مركر ويناء دا مصر الله الله قرررد ديس والمسكر المطاف للفاعل الله قرررد ديس إياكم ادين كوهدين قررره والفتح فرشد المكة ما ركا waa ay tanna saddu ka adaray ay dad ay ridoon hal ay soo galayaan fi diir lahayd digaalay afweech oo koko aray mako an ku furayna muhammad xamad iyo tomkis aad isku dayo haduu wuf dii oo kale go'i dii we food qabiil wa bagti saabi sirre ilaan la soo مركا كو كو حيصرامد يقابل قريب الى وجه المركب ما كلو فرطه وقعد ركضك يدينك الى سوكرا كو كو حيقابل قريب فصبيح تصبيح تصبيح دبابي اله النستا هو ججري بحمد ربك الرب قال لما هدنتي سحرت كبهان طهيت واستغفرت من ربك القابل بو إنه ربك كان هو قال توعى من ثروت اقبل بدا نبيك صلى الله عليه وسلم فيري أوامرت إلى هذه السياسة ونقول لك ما يغفيري بخاري هو مصر هو واحد من حديث عائشة واحدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبثل أن يكون في ركوع وسجود نبقى بخوة إنه بديه إنه إلى ركوع وسجوده بقى بقى بقى ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحنتك الله أكبر لي يتأول ترعانا سوى قرآن ترعانا الفلاح صلي خلال العبفيري مع الله الرجسوق فصبيحكم تسبيح صد بحمد ربك رب معظم واستغفروا دمنا خاطر صلي اخر ركوع ده يا سجوده بسميتك وذكري سبحانك اللهم اغفر لي الوحيدة وإستغفار فنحنا سيكون ذلك وحق ركوح دانوال بديا سيجود دانوال بديا وفي آقر حياتنا بذكره وذكره وانا ذكره وصحي صورة رب بخاري سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغفر بسم الله الرحمن الرحيم تفسيروا سورة طب سورة طب وصورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم هذا يسان كو بلا الله الص الرحمن محاريس طالاران الله كون سير فايس هذا الله الص الرحيم ان حديث يسان غير سي عدو در خلقي سكمه طبت ههلك سنت يد ابي الله هذه ابي الله لودي سقم مهلك سمها قصار وطبوابهلك سمواط بعد رنتي ما أغنى كدائك ما عن حج يسمى له مال كيسو وما كسبه وكسبه شقد يسونا ما الماء سيصله وتنجري دونه نارا نار نارتا سوداتا لهذه الهلحة الصحيحة وامرأة وحاس كيسونا ويجري دونتا حمالة الحطامي متحابقا بطبانا حالا اي اي جري دونتا نارتا fi jiti aluquntega ma qorteda hal habu har kusu biya ayi haba qadid badna dunta har ga sumin nasdin lis amana lakasana isa sawat aya chiray sura danse al muzul bukharu وصباحا وصباحا يا معنى وقال وراي وقال وراي صباح قوي معناه لو حيتووري ووري وصباحي عرفت مس ان كل حر حين صوبخين منك حتى اذا وكج قال ويمين وصادر سوي وكج بل وحنا نو سوغو مرك اسكون يمادين عيال رسولك كو كويري صلى الله عليه وسلم وحن ايغو ورانقان حظان ان الى هذا وصاك ان سو وينا عملا بورتان اكتيري عدو وصول صحر الله ما يقولون انه يصير حيثين فيهرية نمان كده يكذاب صاحر نمان كده يحيران هي دوساس هيري وحيران معام ما شرط ماك الكديبين ويجلب انك معنا وانا كارهم يصلاح دعا تقولون انه يصير دولا اياه ويجلب انك معنا وانا كارهم يصلاح وكارهم يصلاحي مركاظ وحيو فإني النذير لكم بين يدي عداب الشديد والعدب والإسكحلي وعلى الله عرارة إذاً الله تعطيه عداب إلهي وإسكحلي الكريم لقى عدار الكريم إذاً الله تعطيهنا كلمة منك قد إليه الله عنه إنت العداب من الإسلام سأسوه أدركيس آبي سألتشاهد عبد المضارب أبو الله أبو الله أبو الله أبو الله مركز سوري لهذا جمعتنا موحى سأسوكا مكا وإنه نوحى وين الشيء يدي موحا سترك أبوياً تبضل لك هلاك أقول لك ما أقول لك أنت أبوياً في لي عدد الله عنك في لي تسسو خلاص بك هذه سورة تنسو الدكت هلاك أقول لك أنه يخبر قرآن كان هو معجسر رباني هو كلام الله مركز تنسو الدكتون إليها أسنع إياس يسونار تقليلين one so ma aham markati'a qur'an qulu kalay ah so majid ولقا وصي كلامه وين حمزيه يعباس عباس وبعيد سيد شوادر واسد الله اسد حمسه الرباعي حمسه حمسه الرباعي حمسه وعباسيه عمري وسيد شوادر حمسه عباس هو اسلام لا لا هو قراب النماء يطبيع يجعل الله يكون دفاع هو أبو لكن كيف يقول الإسلام تركيز دين قولي يقول أبو يركيز يقول أبو بارك ما يقولون إلا فيه آخر لحظة أيو كبري ترحيد وعندما الله والنصيب كبران عدل بكبري عدل بكبري معامل بن سحاق الأول يحافظ لكم هل كان كثيراً بورياً؟ ربيع بن عباد ابن عباد الديني, الديني. وهو أمول أن يراهن أبيل السعيدين مركزاً واحد أركي شنو يريده رسولك صلى الله عليه وسلم قبائلك عباسوبينا وهو ماكي سبويه ماذا قبائلك قبيلة وفا متبئة قبيلة متبئة خصوق واسطه مينها توصل امامك مين كويندو هو دا اي قالو ايه او قرطه ابو لعك يا بني فلان هريري وللول رسول الله إليكم رسولك إله إيسوك يدريعنا أأمركم أن تعجبوا الله ولا تشعروا به شيئا وعن من أمره الله عبدان هو أن إله شريك تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به وأنك رؤينا كبيرا إن أطيرهم أيضا إنه الدفاع دعنا القرب يقعشان إنه مغطان دينك رب دي الله صدر عنددك جارسيه ساسوله قبيل وقصة ساسوله ماركو رسولك واركا بماهيو أعنينك جلال تاجناها الله وقال يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلق الله طول العزة من الحي من بني مالك من الحي من بني مارك ابن قيس حليه ري ري بلول كانوا نقرر الله الله تجعوا سكتكتان نن كانوا نقرر الله كي إصبحي سكعب الحيبان إن الله تجعوا إلى ما جاء به من البدعة والدلاء وفي ذلك وقررنا البدعة سأسكنا فرع إلى ما جاء به من البدعة والدلاء من ka ruokoralabid eedeulimi, tiina kuhada. a kettek aa inkani kala daba dhiga xumi marka ay suuri aanu abu laa waayay kitab la ah Ah, oh. they in a dress otowa to hit the hair alex to wah do have the hair alexant to your dear ما اقنى كبيت ما هذا وما بيقنى لكن بمعنى يبني يلا معنا اه مبارك على معنا ما اقنى كبيت ما انا ادولاد حقي سمالهم مال كيسه اي وما كسب الله عقبال ما بيت مسيرك بي وما كسبوا قصب اي وخصق اصبر يلوح الشخص استع عور كبدك ما ين من عند الله اه شيء انا تعلك من كان الدفاع الدور ما با استفامير ولا غير ما ابنا يوكد دقيقه انه ان الله حقي سماله مالكيسه يا وما كسبه وكسبه شقديس او عورته وبلى اما سوى ما كسبه وشي اسمه وصوله هذا ساي اسالوا ان جري دورا نار, نار, نار Hei, ussa heita. Kui ma rõõmuta, et ta ei saa, siis ma ei saa. Ma ei saa. Ma ei saa. Ma ei saa. Ma ei saa. Ma ei saa. Ma ei saa. Ma oo mu chariil makkah waxeey qafto adaw oo baagaalka ninkeedu diinta kula jiray gacan si jiro taaaba soo gurto ay waday rasuulku markaa ku baadin wax soo gudee marka sanad uu dhi jiray war bal toro fiiriya aaway quraish sidana umbedermisima mudda ka sabaq hadiga اه وان قومي نسين لوقيفا ديغا حايله توعيد الشريسه ورايت حازكي سنه نارتاي غير دونتا حملت الحطب حاله من حاب قاد البلد اخر مره انت انت حابه سوغتو اي جهه ما منكنو كنتي قربك صار الا ادونك سوغوما كاني جيردي لا دغانا انت اخر مره قال مين دي دي اه سوغ نارتاكو جه قفك ستو أمور قلق قوقك المي نارو قوقك المي وحكومك المي وليه يؤذوك وحالة غضا مركز قلد أنت قفك قائل قرونه كعقل وكيف يقول أنه لا تقل وكيف يقول أنه لا تقل وكيف يقول أنه لا تقل وكيف يقول أنه حكومة قوة ضعي سأصافي حاله يتميد حابقادة مضان في جيدها لقنته لما قرته بحال wuksu gayay hablu harf hargo min sadid may rah kasa may san ayi xaba qabibon xammaraba lagax xaleena jumladan fi jida wa harga quriya dib ku soo guli jibtay ayi lo marka ayadoo luqunta harig Kure, ayi xabada guri تفسير سوره الاخلاص سوره الاخلاص ساب نوسولا يرو شيغان علماء وا سوره نقيه غير كان كفر ابي اي واحده من المشركين رسولك واحدان ربي دا ناطل مع فكاس ربي سو دجي سوره يا استلم معي النبي قسونا هو شيمبو الله الله أحد مثيل له هي ذاته سو وا أحد الوامد أفعشع السماء يمت للمد قف سماء كراماته أحد الوامد صفات بيسوك للمد لهم كراماته أحد الوامد كلي جيسو إبادة إليه يحب شرك الله وماته الله الله أسرد وسيدك كامل كأباهد اللي ولقصت الله بعشابته لم يلد الله أحمد عليك حيث يحضروا وحنا للمدكم بلا للمدنا قولها يشبهنا إليه وحنا مطلئ وَلَمْ يُلَمْ أَصْرَى اللَّهِ مَقَرِمْ وَلَمْ يَكُنَ عَدٌ قُفْنَا مَعَهًا كُفُوًا مِتْ أُلِّكْ مَأُشَبْهَا لَهُمِ اللَّهِ اللَّهِ سورة الفضل آب بلنا كسوار ريب بخالي الحروريي من حديث عائشة وعيدة عائشة رسول كان دراه عيدا من المسوله قرنك من كاسوسك إمامه الصلاة دات صوره فاتحه واخر صوره الله يرحمك الدره مركي سو لابتين رسولك وشي واعي نيل كان قرت فاتحه لك الصوره دقيو Allah Rahman qahu suratu Zumamit wa ana uhibbu an aqraha sifatas Allah si la ilaha illa al-qawiyyu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aqbiruhu an Allah ta'ala yuhibbu ma la yurqush shay'an Allah jidiri diri dadira inchallato sifatas inchallato Allah qalan siwasu kale imam al-bukhari wa huriyyi quba sa kan madira ku quba lima imam ka hajri asarta kamit و قصا اني مركو فاتحال يقول هو الله احد واخرنا مركا اس كديو سوره الاخره جماع ابي و خي انا دغيسو مركا تقول والله رحنا تقول بلاد مركا قمايدنا كو كيبتول ميدنا سوره الاخره قري اما ايواكو كافتون اما سوره الاخره قادو ويلي يي ما نقول والله احمر تك تجمايه اما امام كهاتا شي نصاع قامت راهم يقول حباب نبسي لعنبطي نبسي الإمام ونقوم بها إمامك للصوبة وحين أكو أركيه إيو يهدني كروفاً لكما يخسر مارك إن أسلوا الجوالين كالإمام مغلوبات ويهدوا رسولك الله شهده صلى الله عليه وسلم لو حين حاكو ديدة دي بكتنا عدار ساحب ببها وحاكو عمر إياه حاكو ديدة دي. إن أكو والله رحكو قام صلتو عن صورة الأخم ساسا حاكو عمر إياه روح اني احب الحصول كلامه صرته على شعره لصرته اويه المعمه انا صرته على شعره ما الروح تحبك اياها ادخلك الجنه شعايك صرته على شعلاتها جننه كل الدنيا انتم سيري الهي صفاتي ساتا ايو رسول كتلمامي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم يقول عيسان صورة كبه الله الله سؤال الرحمن ان حريصة بلان نتكسي فايسانة حاضي الله سؤال الرحيم ان حريصي سيقارسي عدو دانو خلقك ساكمت احض قول لنبك هو شاني كي. الله الله أحد مثل يهود اقرم قدم واصل او الى هي رسولك لا سو ديري وحايتاه الله واميت ساتوي ارنتو ارنتو دن خراسله الوينتا ور الله واميت ذاتديس واحل تعدد مراحل افاشا وخا او سميهو اد وخا لميدا سميكتا مجبتو وواحد كل سميه يا سميكتا اه كل سميه يا سمي. صفات بروس كلا يهي صفات والأمير شبه هذا الله هو مد أرنت وصال قل لنا بك هو أرنك الله الله أحد مدن يهي الله الله السبب وسيدك كامل وباهدا اللي لقزت عبد الله الذي يسمد الخلائق إليه في حوائكهم ومسائلهم waa loo jeedaa asmahu wasmiitka kaamilka oo maro oo khalaaqituu masluuqota ay baahi dooda ie baraydooda la aada waa haa wihi ban qulaya ban ku allah la aada hatta gaarow mushrikiinta xaaladoodu markay ku laf allah la aadeeyo maxay le eckro baahi wax ka qara karta ma tuu allah sanad وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ قُفْلًا مَعَهًا كُفُوًا مِتْ أُنِّكَ مُوْ شَبَهًا لَهُ لِيَ اللَّهُ, الله أحد شبهة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله الله أحد شبه مَتْشُلُهُ تفسيره سورة المعوذتين معوذتين كا لماذا تفسير كودي لماذا سورة وامدريتان وقرآن كي بعد الهجرة قُرْآن كي سوء ده كميديهن إما مسلم صحيحي سوء كو وليهن رسولكم من خوير عبت المعامر ألم ترآ آيات المزيرة هذه الليلة لم يرآ مثلهن قبل موارا عربي رآية رحل اللي سوء ده جي أيضوك للماعرق وقل أعوذ برب الفرق قل أعوذ برب الناس أيضوك للماعرق قف إلهي مغان قلي o mec tiro lavala ansura ba wax la mid ah ilahay ku magan garo اغلويه ابو رئيس وهو يقول فراسوكم حرككم دعانت مركز يقول ده اكرس فلم اي ما اقول ما ان مركز يقول مركز سامي يقول الله احد مركز غير يقول مركز سامي يقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وارب من صره مركز يقول مركز يقول اعوذ برب الناس الا من نبي قلت له هكذا فتعوذ سيدعاس إلهي أغو مغنقر ما تعوذ المتعوذون بمثله نقض أيها قفنا إلهي أغو مغنقر بكاو مغنقر سورة بحانو كالولغة أغو مغنقر أي سطح السورة يقوم بعطي إلهي أغو مغنقر سيسنة هذا ما قلت أن السوربان صلى الله عليه وسلم مركوا هبين كنسيحانا لبدا الصحابي سكوك يا رو. O kutufasadh al surah u jirkiisa mari jiray intu ka gaaro saga wajiga yaradka ka bilaaba sadax booruna allah nadii isan suratan ku billaah allah arrahmanani nahriisat ballaaran ku allah arrahiim nahriisi se gaarsii cid doono khalqii sa kamita qul lana eh, di ja subana a'uudhu wa hamagangal bi rabbil farq subhika allaahu wa yagbariyuhu halkas ka bilaaciya min sharri maa khalaqa min sharri maa kii shartii san ka magan gala khalaqta وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ حَبَانْكَ شَرْتِ يَسَانِ إِلَهِ كَمَا جَنْجَلَا إِذَا وَقَابَ مَرْكُمْ مُجْدِ النُّهُدَ حَبَانْكِ الشَّيَاطِينَ تُعْدَنَا صَفَةً مُجْدِ جائسة يقول له مريّا وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ سِحْرَ لَيَّالْكَ شَرْتِهُ لَا إِلَهِ كَمَا جَنْجَلَا وَمِنْ شَرِّ النَّف وَمِ شَرِّ حَاسِدٍ حَاسِدٍ كَشَرْتِ يَسَنَ إِلَهًا كَمَ جَنْجَلَةٍ إذا حسب الوقتك وهو حسده وقتك أسن إلهي كمَ جَنْجَلَةٍ قولوا حاطرة صوبنا أعوذوا واحد مجنجلة برب الفلق صبحي جربني فلق هو الواجه هلكس كسو بريا يفتينك إله هو الواجه كبرينا قابد الله إلي يفتينك الله من شر ما شاك شرطي سان كمان جلل خلق و عبره وحوه أصابه عبر شرطي سان كمان جلل واحد كلمات ترامه اه وخالق يا مخلوق مخلوق قطن ان الله كمان جلل اه جن يس يقير كد ومن شر سان اله كمان جلل ادال وقلم مركو مقدقا مقدق الشياطين وقلن اقرابة سواد جن يس حيوانات كنب الله طوب بنو آبا ومن شر النفافات سحر عليك واختفطفا شرط هذا في العقاد الجندي ما هو احتفطفا سعى سيحارب تلو حبورت فاني جنتي ياه سيبلايه على عشقها جدا مارك إلهي كان وما تشدد أضوبي مارك هي واحتفا ياه ومن شر حاسد حاسد كشرط يسان كان مجنجلا إله حسد الوقت جاء وحسد الوقت جاء إلهي أسرع أن مجانه إلهي جابت هذا هو فقط لا يمكن أن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إسان سورة بانكوب با. الله الله سأره رحمن الرحيم بلاران متككسف الله سأره رحيم من حديثه سجد يحدث دون خلقه سجد قلوا حاتر سوبانه أعودوا وحاً, أعود وحا مجان برب الناس ددك ربك أبورين مَرِكِ النَّاسِ ذُكَّ كَبُورْ كَ مَامُلان مَغانگَلَه إِلَاهِ النَّاسِ ذُكَّ مَحْبُود كُورَه وَإِنَّ الْعَابُدَان حَقَّهُ لِلْمَحْبُود كَاسَر مَغانگَلَه مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ مِتَّ كَ وَحْوَسْوَاسِي شَرِّ تِسَن كَ مَغانگَلَه وَسْوَاس كَ سُؤْل الْخَنَّاسِ دِيب دِئِت في صدور الناس ذاك لهوده امين الكبتي كني اه يا وناس تط سبح سبح او صفه الى سبحانه وتعالى اسكتي ما ماي ولهي اغمن قال كل واحد ترى سوبر اعوذ برب الناس ذاك ربك ابو ربي ربي وخالد ويمالك متك ابو ري ابو مله اسكهه ما مركاس منجله ملك الناس دك بقر كما مره اي مججله اله الناس دك معبودكم وحقها المججله فيري حافك في القاف هذه ثلاث صفات من صفات الرب وجل الربوبيه والملك والالهيه اوائط توحيد الثلاثه واصبح طاع قران كرم مهله وجهتامل ما لا ما سبح ما افرما بقول ما في ريه ساء سنه مفصلين ترى له تمام سومات جديده امواج التوحيد كفريه صفه كرات وذوبيكي لعاقد ارهبوبي انه المدبر انه يا مالك الستر طلالنا فابي اله وحده لا وعصماء بإلهه وحمد القصراء إلهه الناس تكلموا والالوهيه دي اين اصله يا المستحق للعباده اعتكى الى ما مضى حطاب مغشمركه انواع التوحيد ثلاثه وصفح راس اسكتوا رب الناس هذا ما كان رب الناس ملك الناس إله الناس مو وهم تلمامنا سبح إله مسهل إله سبح صفور ينشرين هل اله صدق سفوله ايوه خاب الناس الصقعه صقادك عبوريت ملكي اله الناس معبود كانوا صقعه اه وامساله البديهي او قفل لكن قفكه حديه وسان وحكل اي غلان وراقه واك ان تريه وحا تصاله او عواض التلهيد ثلاثه مت كاميرا واقعه المقيتا في حكوميه الى اي عفوا تربي كاسا من امورا هي مبادله مبكره هل متبد اه هي على الصفا وصفا الى اسماء الولايه وبتم ما هو كانوا هم كانوا مجديس هي حق مسواطاتي وحقي هي روحيه اذا هل قفت بي ذاكنا مجيبا؟ حتى يوم الحكيم قفت بي ذاكنا مجيبا مركا وعافيان وهي عدوان يتحكى إسكتك تدينك السيد ويهدو الله ورحبه شر الوسواس نتكا واحد ووسواسية شرتي ساني له كما ينجله وسواسك سؤال خناصي ضد إده ببرا قد المريض ببرا قد المريض حالي وليك شيء هذا كلما الله يتأقر marka soo ilaahay xusto gabadu deg wa gamba marka ilaahay dhikr isoo joojinta wa iimaanka si uu ku soo xisto marka soo ilaahay xusto wa gamba hadii la adibo wa xaranasoo aariya خناص و امك جبال مريب وقال مربو و الذي يطعق كل ما كرت الله وهو و وسواس كسو الخناص جبال مريب الذي و وسواس و وسواس يطعن الذي و وسواس في صدور الناس ضد كلامه او يقول يا ماك في كازو او من الجن التي جنى والشيادين تبح وسواسي والشيادين الانسي والجن جن نوكي ما دان انسي نوكي ما دان قد قستو حقك وسواسي ويا الشيطان والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم بارك على النبي